ميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه ونخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي لا ربكم ما تكذبان خنقن لي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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك مات كذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك مات يا معشر الجن والانس استطعت أن ترفض أن ترفض منا قطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذن شقة السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربك مات كالذبان فيومئذ الله يسأل عن ذبه إنس ولا جان فبأي المجرمون بسِرِّ ماهم فيُؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي أعلام ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم الآن، فبأي آلاء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 بأي ألاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن نيز لم يطمسهن نيز قبلهم ولا جاء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 ودهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضآختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما ف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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رصرف خضر وعبقري من حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام